إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد ألمانهم لإن جاءهم نذير ليكونن أهدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا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 118. dan tidak dapat menjelaskan Allah untuk menjelaskan. 119. dan tidak dapat menjelaskan di dunia dan menikmati bagaimana keadaan yang